غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَنْدِفَيَاظْرُوكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تَمَّ عَلَيْهِمْ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 تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون, ويأكلون كما تاكل الانعام والنار مثوا لهم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي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 من أثن مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومنغره من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما وسقوما حميما فقطع ماؤهم منهم ما يستمع إليك حتى حتى إذا خرجوا من يدك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال؟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 فَهَلْ يَأْظُرُ لَإِلَّا أَسْتَعْتَأَتِيَهُ بَغْتَهُ أَسْتَعْتَأَتِيَهُ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ شِرَاقُهَا لَهُ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا أزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل أسيتموا إن توليتموا تفسدو في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لأنهم الله فأصممهم وأما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 وجوههم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أخطأ الله وكرهوا رضوانه وكرهوا الظوانه فأحبط أعمالهم. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قلوبهم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَ هُمْ لَأَرَيْنَاكَ ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبل وأخبركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا وعسى لله وشاق الرسل بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الله شيئا وس أعمالهم الله الحمد لله رب العالمين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 ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لألون وأنتم لألون والله معكم ولن يتركموا أعمالكم إن انما الحياة الدنيا لعبوا وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا, تبخلوا ويخرج ضغانكم ها أنتم ها تدعون تدعون لتوافق في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وتتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونون ثم لا يكونوا امثالكم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا يَغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنَبٍ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتَّمَّنِعْمَتَهُ وَيُتَّمَّنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْيَزْدَادُ مع إيمانهم ولله جنود السماوات ولرب وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك, الله وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نقض فانما نقض على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسنوتيه اجرا عظيما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 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن راد بكم درا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتموا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلي أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظناتم ظن نستوى وكونتم قوما برا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتذرا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سيقول المخلفون إذا طرقتهم إلى مغامرات أخذوا هذا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلك قال الله من فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يهذبكم عذابا ليما